بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وحور النعيم كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكيات كثيرا لا مقطوعه ولا ممنوع وفرش مرصوع ان انا شاءناه ان شاء فجعلناهم ابكارا عربا اترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كي سموم وحمين وظل من يحمون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 أوى آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها 119. <تكذبون> لآكلون من شجر من زقوم 110. فمالئون منها البطون 111. فشاربون عليه من الحميم 112. فشاربون شرب الهيم 113. هذا نزلهم يوم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 على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون ازرعوا نجوا نحم الزارعون لو نشاء لجعلنا محطاما فظلتم تفكرون ان العالم غرمون بل نحن محرومون افرئيتم الماء تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي توق أمشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن إنه لقسم لو تعلمون عطيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنوم لا يمسه إلا المطهرون بذ الحَدث أَُم مُدن وَتَجَالونَ الرِقَكُم أَنكُم تُكَذبُ فَلَل إذَا بَلَوة حُلقُون وَآُم حينَ إليه منكم ولكن لا تبصروا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ما إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب